فليس له اليقاني مما تؤمنون قليلا مما تؤمنون ولا بقول كائن عزيز لَمْ تَطَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِسِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِمْ بِئْم وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعداد واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم سائل خمسين الف ثنا فاصدر خمرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمُل وتكون الجبال كالرأي ولا ي أن حميم حميم